شيء إلا عند ما قزا إنه وما نزلناه إلا بقدر معلوم وأرسلند رياحا حلواكح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأزقينا حموه وما أمنتم له بيخازني وإنا لا نحن نحيي ونميت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقدمين منهم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسلوم والجن خلقناه من قبل من نار السموم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 امكان كلهم اجمعون الا كليسا ابى ان يكون مع الساجدين